بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أَفَلْإِنْسَانُ أَلَّا نَجْمَعَ عِظَامَهُ أَحَسِبَ الْإِنْسَانُ أَلَّا نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَل يُرى أمامه لا يريد الإنسان ليُرى أمامه يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر فإذا برق البصر وخسف القمر وخسف القمر وجمع الشمس, وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين, أين المفر كلا لا وزر, كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر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 لسان ولا نفسه قصيره ولو القى ماذيره ولو القى ماذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به لا به لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة، كلا. وتذون الآخرة. وتذون الآخرة. ووجوه يومئذ ناظرة. ووجوه يومئذ ناظرة. إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن, يفعل بها فاقرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. وقيل من وظن انه الفراق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق الى ربك يوم اذن المساق فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى، ولكن, ولكن كذب وتولى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتملق. أولالك فأولا، أولالك فأولا، ثم أولالك فأولا، ثم أولالك فأولا. أيحسب الإنسان أن يترك سدا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدا؟ أَلَمْ يَكُنْ طُفَةً مِّن, من مَّنِيٍّ أَلَمْ يَكُنْ طُفَةً مِّن نُّطْفَةٍ أُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا أُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا فَجَعَلَ مِنْهُ زوجين الذكر والأنثى. أجار منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟